وصل عنده موهبه واسع خيال واسع خيال شط لي ذايل في الدور يوصل جماله يوصل جماله ابها يقول الله لا ما يوصفه ما ينرسم نور القمر واحنا نعرفه الله يقول الله لا ما يوصفه عيوني شفتش قد الصور ما وصلت النور القمر بعيوني شفتش قد الصور ما وصلت النور القمر لا حتى يما صافي لا حتى يما صافي دوج معن بالنظر صير انت قطره مصبه حرصت دوج بالنظر صير كل الخلق ماتوا بحلاتي غارق جماله ويا صفل تشبه صفاتك لو تستوين كل الخلق ماتوا بحلاتي عباس عباس ماتوا بجماله يقول الله لا ما هي ما ينرسم نور القمر واحنا نعرفه اريد ترسم صورتك صدقت حيربي يا بنت اريد ترسم صورتك صدقت حيربي يا بنت ترسم الي يا صورة ارسم الي يا, يا قمر ما مثل قمر لا مو مثل كل البشر يا قمر ما مثل قمر لا مو مثل كل عبا ساطع نوري لو حترسمها له من الله شايل منزله يا لو حترسمها له من الله شايل منزله ما حد يجسد دوره ما حد لو ما وصف تحتار حيره يا غير كل الخلق ما منها غيره احتار بلا وصف تحتار حيره يا غير الدب كل الخلق ما منها غيري عباس عباس ما تبجم yagula lalahla ma ywasqa ma yuras ibn لا بد ما تنوصف عباس نعدب الف بحاله بد ما تنوصف عباس نعدب الف لما انت قيس وياه وارض شجاعت حيدره والكن يا سبع القنطره وارض شجاعت حيدره والكن يا لا يا بلهفه وجهام ومرجعله عباس تشهد كربله حاله الله من نور خدها الشمس تخف ضواها من الخجل من, من نور خدها الشمس تخف ضواها غطت نفسها من الخجل من قاض كم <سؤال> جماله ابا عباس ماكم جماله سامعت دم مويد واسع خيالي واسع خيالي شغل يداير فن ومريص جماله دوسيه جماله ابها يقول الله لا ما هي وصفه ما ينرسم نور القمر واحنا نعرفه ر سبحان رب الصور نسخ القمر من حيدره حي ما ما كفرق بيناتهم ما بينهم شيء يختلف واثنينهم نفس الوصف, الوصف وتشابهن عباس لا شد العزم ما توقف قباله نزيل مع عباس لا ما توقف قباله, قبالة عباس يا وحيدره من رد الهي قدام كل اهل الخلق واضح صداه عباس اي وحيدره من ركلاه قدام كل اهل الخلق واضح صداه عباس عباس مات بجماله عباس عباس مات بجماله انسان عنده موطن واسع خياله واسع ليادين شغل لي الهدايه يقول الاهله ما يوصفه ما <تصفيق> كلمات الشاعر الحسين ابو زينب البهادي بصوت الرادود الحسيني انور الدلفي الهندسه الصوتيه والتوضيب ابو محمد الكعب الاشراف والتوزيع الفني رياض هاشم